أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستعاذة مطلقا من همزات الشياطين ومن حضورهم كما في قوله تبارك وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي اي يحضرون كذلك أيضا امرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيذ عند نزغ الشيطان وذلك حينما امرنا الله جل جلاله بالعفو والصفح ومقابله السيئه بالحسنه قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم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 فهؤلاء من الإنس فذكر السميع البصير وأولئك لا نراهم من شياطين الجن فأمرنا أن نستعيذ بالسميع العليم لأن هؤلاء لا يرون فناسب ذكر السمع والعلم فالله عز وجل يسمع كلامهم وكذلك أيضا يعلم بأحوالهم فامتثالا لأمر الله عز وجل نقول عند القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى أعوذ بالله يعني أستجير والتجئ وأعتصم وأتحصن بالله وحده من الشيطان وهو كل عات متمرد بعيد عن الخير وعن رحمة ربه من الجن والإنس والرجيم والمطرود عن الخير المرجوم بالسب والشتم واللعن وما إلى ذلك هذا معنى الاستعاذة ونحن في كل موضع نبين المعنى باختصار بأقرب عبارة ثم بعد ذلك نذكر الفوائد التي يمكن أن يوقف عندها فيما يتصل بالموضع الذي نتحدث عنه نحن أيها الأحبة مهما بذل الإنسان ومهما اوتي من القوة والامكانات والقدر فإنه لا يستطيع أن يحترز من الشيطان ووساوسه وخواطره لو أن الإنسان جمعت له جيوش الأرض وما فيها من العتاد والسلاح والرجال من أجل أن يحصنوه من الشيطان فإنهم لا يغنون عنه قليلا ولا كثيرا لو أن الإنسان بقي في حال من حمل السلاح والتحصن بالدروع المختلفة فإن ذلك لا يغني عنه شيئا لو بقي الإنسان دون أسوار عالية منيعة وقلاع فإن ذلك لا يغني عنه من الشيطان شيء فيصل إليه بوساوسه وخواطره وما يلقيه في قلبه مما يشوش فكره ويلبس عليه في قراءته إن كان يقرأ أو في غير ذلك مما يزين به الباطل والمنكر لو بقي الإنسان في صندوق محكم يتنفس عبر وسائط فإنه لا يستطيع أن يتحصن من الشيطان وخواطره إذن كيف يكون الاعتصام وكيف يكون الاحتراز والامتناع من الشياطين ذلك أمر ميسور هو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلجئ إلى ربه ومليكه جل جلاله الذي يملك القدرة ليدفع عنه هؤلاء الشياطين ليدفع عنه وساوسهم وخواطرهم التي يصدون بها عن ذكر الله تبارك وتعالى وأعظم هذا الذكر هو كلامه الذي فيه الهدى والشفاء والنور فيصرفونه عن قراءته أو يصرفونه عن تدبره وذلك أن هذا القرآن هو الحاوي لجميع الهدايات وهو الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة الطريق الموصل إليه كما سبق فالشيطان يجلب على العبد في مثل هذه الحالات إذا أراد أن يقرأ القرآن إذا أراد أن يتدبره فيوسوس له ليقطع قراءته إن لم يستطع أن يمنعه من ابتداء القراءة والاشتغال بها فهو يقطع عليه القراءة بأمور كثيرة يصرفه بها فإن لم يستطع فإنه يشوش فكره بألوان الأمور التي تفرق القلب فهو يلقي في قلبه من الشبه والإرادات الفاسدة عند القراءة ولربما يصور له امورا يكرهها عند قراءة بعض الآيات أو عند النظر والتدبر في بعض الصفات لله تبارك وتعالى فيضيق صدره ثم بعد ذلك يهم بالانصراف عن القراءة فرارا من هذه الخواطر والوساوس وهذا يعاني منه من يعاني ولكن الطريق أيها الأحبة هو الثبات والاستعاذة والالتجاء الى الله تبارك وتعالى والاعتصام به لأن هؤلاء الشياطين يقلقون وينزعجون وارجو أن تستحضر هذا المعنى جيدا إذا كان العبد في حال من الإعراض عن الله تبارك وتعالى فأراد ان يستقيم توجه إليه هؤلاء الشياطين بألوان الخواطر والوساوس فيضيق صدره ثم ينظر إلى حاله قبل ذلك فيجد أنه كان معافا منها فيشك في الطريق ويتردد في الاستمرار والثبات عليها ويقول كيف وقع لي هذا بعد الاهتداء؟ وقبل ذلك كنت في سلامة وراحة من هذه الخواطر هذا هو الشيطان لأنه ينزعج من هذا كما تنزعج الشياطين التي تكون مبطنة في جوف الإنسان ممن تلبس به فإذا هم بالرقية أو هم بأمر مما يكون فيه برؤه وعلاجه ورفعته كأن يقرأ القرآن بتدبر أو أن ينظر في التفسير أو أن يحضر مجالس التفسير أو نحو ذلك حصل له من الانزعاج في باطنه والقلق والضيق والالام والرؤى المزعجه السيئة التي ما كان يراها قبل ذلك يرى رؤى مرعبة ما الجديد ما الذي تحول في باطن هذا الإنسان الذي تحول أن هؤلاء الشياطين تحركوا لأنهم وجدوا امورا مزعجة بالنسبة إليهم تحرقهم قبل ذلك كانوا في حال من السكون في حال من الركون إلى هذا المبتلى دون مزعجات فهذا هو الجديد الذي جد على هؤلاء الشياطين فيحتاج العبد إلى أن يخرج من حوله وطوله وقوته ويستعين بربه تبارك وتعالى مظهرا عجزه وضعفه عن مقاومه هؤلاء الشياطين لكنه يعتصم بمن نواصي الخلق بيده ولا يتعاصى عليه شيء وهو ربه ومليكه وخالقه جل جلاله ولا خلاصة إلا بذلك لأن هؤلاء الشياطين أيها الأحبة شياطين الجن لا يمكن مداراتهم ولا مصانعتهم ولا الإحسان إليهم بالهدايا والعطايا والهبات والكلام اللين الذي يكسر نفوسهم بخلاف الشياطين الانس فإن الله تبارك وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فهذا ينفع معه المصانعه لطيب أصله أما شياطين الجن فلا ينفع معهم مصانعة ولا مدارات ولا عطاء ولا هبات وإنما الطريق الوحيد هو كثرة الاستعاذة ولذلك من يعاني من الوساوس والخواطر عليه أن يكثر من ذلك ويجتهد فيه وان لا يلتفت إلى هذه الأمور فإنها لا تضره ولا تنقص مرتبته ولكن الشيطان يقلق حينما يراه في صلاح وفلاح وهدى واستقامة فيحرك نفسه ويجلب عليه من أجل أن يشوش فكره وان يحزنه بعد أن يأس من النيل منه ومن إسقاطه وإضلاله كذلك أيضا أيها الأحبة نحن حينما نريد القراءة فنحن نتطهر لها فإن ذكر الله تبارك وتعالى مع الطهارة أكمل وأفضل فهذه طهارة حسية بقي معها نوع آخر من الطهارة يحصل بها الكمال مع الطهارة الأولى وهي الطهارة المعنوية هذه الطهارة المعنوية هي التي تكون ولا بد فيحصل للعبد طهارتان طهارة حسية بالماء أو ما يقوم مقامه وما ينضاف إلى ذلك من المكملات مع تلك الطهارة كالسواكي فإنه مطهره للفم والعبد مأمور عند الصلاة وعند القراءة ان يطهر فاه ب السواك تبقى طهاره اخرى وهي تطهير الفم والمكان من الشيطان لئلا يشغله ويكون ذلك ايضا تطهيرا لهذه الافواه من الرفث وكذلك اللغو فتكون مطيبه مهياه للقراءه لان الشيطان يساكن المواطن التي يكثر فيها الخبث الحسي والخبث المعنوي فإذا كانت الأفواه مشغولة باللغو والقيل والقال والغفلة والنميمة والكذب وقول الزور وما إلى ذلك فإن الشياطين تجد بغيتها في تلك الأفواه يحتاج العبد إلى شيء من التطييب وذلك بالاستعابة وهكذا أيضا أيها الأحبة الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع قراءته والشيطان عدو الملك فأمر القارئ أن يطلب من الله تبارك وتعالى المباعدة بينه وبين عدوه إبليس ومن انضم تحت رايته من الشياطين من أن يحضروه عند هذه القراءة فتحضروا الملائكة والملائكة لا يجتمعون مع الشياطين بحال من الأحوال كذلك أيضا هذه الاستعادة أيها الأحبة قبل القراءة هي شعار بان ما سيأتي بعدها هو هو القرآن فنحن إذا ردنا أن نتكلم بكلام غير القرآن فإننا لا نبدأ بالاستعادة ولا يشرع ذلك فيه وإنما تكون مقدمة لتلاوة القرآن فتتهيأ النفوس لاستماعه وتلقيه كذلك أيضا هذا الشيطان أيها الأحبة يذكر الإنسان بأمور كثيرة أثناء هذه القراءة كما سبق فإذا لم يستطع فإنه يصرف قلبه عن التدبر فيقرأ الإنسان الجزء والجزئين والثلاثة ولربما لو شغله شاغل أو صرفه صالف ثم بعد ذلك رجع إلى مصحفه ينظر حينما أطبق مصحفه أين بلغ في هذه القراءة لربما تلتبس عليه الأجزاء لماذا أيها الأحبة؟ لأنه لم يعقل من قراءته شيئا هو لا يدري قراء هذا الوجه أو ذاك او هذا الجزء أو ذاك فيبدأ يفتش ويقلب الصفحات مع أن عهده بذلك قبل دقائق وهكذا لربما يكون الإنسان في قراءته المتحدة المتصلة يقرأ الإنسان لربما في يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف فيجد نفسه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ثم يتذكر كأنه لم يقرأ قصة أصحاب الكهف ولم تمر عليه وأنه سرعان ما وصل إلى قصة الرجلين فيبدا يقلب النظر هل قرأ ذلك أو قفزه هذا كله من عمل الشيطان احيانا يتذكر الإنسان بعض الآيات يريد أن يقف عندها يتشوف لها حينما يهم بقراءة سورة من السور ثم يفاجأ أنه في السورة التي بعدها أين كان من تلك الآيات التي كان يتطلع لقراءتها وتدبرها أطبق الشيطان على قلبه فأنساه ذلك جميعا فكان لسانه يقرأ لكن قلبه بمعزل فيحول الشيطان بين العبد وقلبه فلا يدرك ولا يعقل من قراءته ولا من صلاته شيئا فيحتاج إلى هذه الاستعاذة كذلك أيضا حرص الشيطان يشتد على ابن آدم حينما يهم بالأمور النافعة ومعالي هذه الأمور والكمالات فإذا أقبل العبد على شيء ينفعه فإن الشيطان بالرصد فيكون مشتغلا بصده وصرفه ليقطع عليه الطريق فهو بحاجة إلى مدافعته وإنما يدفع بهذه الاستعاذة هذا ما يتعلق بالاستعاذة وغدا إن شاء الله تعالى نقف وقفات مع البسمله وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين تجدون مثل هذه الفوائد مفصلة في كلام أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه كإغاثة اللفان ويذكر ذلك جمع من المفسرين فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والهدى والتوفيق والرشاد اللهم ارحم موتانا مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا أسأله تبارك وتعالى ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم الله على النبي محمد عليه